خنيئه الكلمه دي نفسها ربنا قال في القرآن ومن يريد الله ان يضله يجعل صدره ايه ضيقا حرجا كانما ايه يصعد في السماء كل ما بتطلع الاكسجين بيقل بتبقى خنقه خنق حياه خنيئه حياه المعصية دي حياه قنيئه انا بقول لكل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك ايام اسود من لون المخدرات اللي بتتشرب ينتظرك ايام باجي على لو ما توبتش انا بقول واحد ناوي يعصي بقول كل واحد ناوي يعرض عن الله ينتظرك ايام ما يعلم بها الا سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين نتوب لربنا عايزين نتوب ينتظرك ايام رائعه في الاخره في مخرج من المخرجين مات من ايام الدنيا من ايام إيه من اسابيع الدنيا اتقلبت وبقى موضوع مخرج داعر فاجر افلامه كلها قذره في المعاني وناس دعامه الفتره اللي فاتت نورت الدنيا كلها بالدين والهدايه المخرج هو اللي الدنيا اتقلبت ليه والقنوات ما تزعلوش يا جماعه تزعلوش شوفوا اول ما الملهوب بيموت بيحصل ايه السماء بتتقلب والارض بتتقلب بيحصل ان بقى له صلى الله عليه وسلم في مصح عنه قال بيحصل ايه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض اثنين صلى عليه كل ملك في السماء ثلاثه فتحت له ابواب السماء اربعه ما من ملك على باب من ابواب السماء الا دعا الى الله ان يعرج ان تعرج روحه من هذا الباب خمسه خرجت روح قاطيه بنفخه مسكن وجدت على وجه الارض هيبره لما ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوروا له النار ايه ده هذا كان مقامك في النار لو كنت عفى الله الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد تفتكر كل مره كان ناوي ينتكس وربنا عصمه تفتكر كل مره كانت ناويه تقع وربنا عصمها يفتكر يوم ما كانت متردده تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيس قدام المرايه وربنا ثبتها ونزلت بيه تفتكر لما كانت على علاقه بشاب واحده مش قادره اسيبه اسيب ولا لا وفي الاخر ثبتته وضحى بحش ربنا يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزق ده اكل ده فلوسي واصرف منين لغايه ما ربنا اهانه وسابه بيفتكروا لو كنت عصيت ربنا كان حصل ايه ايام رائعه حتى في القبر حتى في القبر حتى في لحظه الموت تتنزل عليهم الملائكه افواج ورا افواج الا تخافوا ولا تحزنوا الفوق ده بيبشرك انك تنظر لوجه الله والفوق ده بيبشرك انك تشفع من الى النبي عليه الصلاه والسلام والفوق ده بيبشرك بالفردوس الاعلى والفوق ده بيبشرك بالامن من عذاب القبر والفوق ده والفوق ده والفوق ده افراح ايام رائعه ايام رائعه في كل حاجة يا جماعه حتى في القيامه ولاقاهم نضره وسرورة لقاهم يعني من اول لحظه طالعين تلاقي ناس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي ما تخافيش ما تخافيش كل ده مش ليك كل ده ما تقلقيش منه خالص عبد الرحمن بن عوف لما سال عائشة قالت له ان الاغنياء بيدخلوا بعض الفقراء في الجنه قال لها وماذا أفعل إذا كنت انفق 100 فيكلف الله علي 1000 اعمل ايه ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا اعمل ايه إذا كان ربنا فتحها على الإنسان المتبين يعمل ايه انا شفتها بعيني مع اصحابنا الملتزمين في الدفعه بعد ما تخرجنا لو حطوا ايدهم في التراب يبقى ذهب هم اللي بيسيبوه هم اللي بيسيبوه عشان مش مش من كتر فتح ابواب الرزق ينتظرك ايام رائعه لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه لو ربنا تولاك ينتظرك ايام رائعه لو ربنا رضى عنك لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه ازاي خليه يحبك بس عيش عشانه فاذا احببته خد بالك من الحديث ده امسكي قلبك امسك قلبك انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعه حديث الرب ده الخزائن كلها هتتفتح الوقتي فاذا احببته مفتاح لكل الخزائن كل خزنه من خزائن ربنا لها مفتاح الا فاذا مفتاح بيفتح كل الخزائن بيفتح كل حاجه Absolutely. <laughs> امسك قلبك الوقت مع عطاءات ربنا امسك قلبك معايا فاذا احببته ولازال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته واحد كنت سمعه الذي يسمع به اول حاجه ربنا قالها السمع ليه ما هو مش هتسمع الاغاني والهلس والكلام ده هوش انت مش هتسمعه وانت راكب في المواصله مش انت تسمع طب مش معنى السمع لربنا بدا بيه لان السمع ده اول حاجه تشهد عليك يوم القيامه شاهد عليهم سمعهم طب ليه اشمعنا لان اللي انت اديته تجاك في الحياه اديت ودانك لدعيه ولا الواحد مفسد اديت ودانك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد وبصره الذي يبصر به هتشوف بنور الله ولسانه الذي يتكلم بحيث كلامك نور تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك ويده التي يبطش بها هتعيش الحياه وتواجهها بقوه الله سبحانه وتعالى هتستمد قوتك من قوه الله ورجله التي يمشي بها هتبقى مسدد الخطف في حياتك في اختياراتك في جوازك في اختيارك في الجواز في كل حاجه في شغلك ولا ان سالني هتبقى مجاب الدعاء ولا ان استعاذني لا اعذنا هتبقى في حصن من الله بالله سبحانه وتعالى وفي روايه مسند ابي اعلى وقال